إن الحمد لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهذئ الله فلا مضل له ومن يهذئ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمن تقلى حق تقاطهم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخق منه زولاً ووبسه برج من كثيرسا اتقل الله الذي تساء من ب ولا خ إن الله كان عكم رقيبة يا أي الذين آمعمل تقل الله قولوا قولا سديددا يستح لكم عمل لكم معاضفذ من ذوبكم فما يط الله رسولهم فقد فاز فوز عظمة أ بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن ال هذه عاد محمد صل الله عليه مسللم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وإخوة الكرام نازلنا مع لغة القرآن مع اللغة العربية فنسأل الله بالعالم أن يتم علينا هذا الخير ولا لا ينقطع أبدا في علامات الأعراض إلى علامات الخط فهينا من علامات الرفع وعلمات النصف وعلمات الخط منها ما هو أصلي ومنها ما هو فرع ما ينوب عن الأصل والعلمات الأصلية الكسرة علامات الخضة الكسرية الكسرة وهذه في مواضع ثلاثة في الاسم المفرد المنصرف وهذا قيد زائد الاسم المفرد المنصرف هناك اسم غير منصرف كأحمد كأمر هذه سنأتي إن شاء الله في المنصرف لكن أقول اسم مفرد منصرف يعني يقبل التنوين وخالي من علامات أو من العلل العلل المنع من الصرف وجمع التكسير والثالث جمع المؤنف السابق كل ذلك علامات الخض فيها الكسرة الاسم المفرد تقول مررت بمحمدي ذهبت إلى عمر دارست أو تدارست أو تذاكرت مع زيد زيد محمد عمر مكسورة أو علامة الخض عندها الكسرة يعني محمد مجرور بإيش بالباء مررت بمحمد درست مع زيد أيضا بمعه الثالثة ماذا قلنا ذهبت إلى, الى عمر الى أيضا بحرف الجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث إلى كسر وقيصر وملوك الأعاجم بالرسائل يدعمهم إلى الإسلام فيقول من محمد رسول الله إلى هراق العظيم الروم فيقول من محمد رسول الله إلى هراق هراق طبعا مرجورة بالكسرة صح لا غير منصرف على تأكد من ذلك نعم لكن الشاهد من محمد من محمد مجروب الكسرة لأنه سبق علامة الجر من في الاسم المفرد وايضا في جمع التكثير الجمع التكسير لابد من هذا القيد أيضا في جمع التكثير فيه ما هو منصرف وفيه ما هو ليس بمنصرف مساجد مصابيع كل هذه غير منصرف فهناك في الجمع التكثير ما هو منصرف وما هو غير منصرف الآن قبل أن ندخل في الأمثلة أعطوني ما معنى جمع التكسير حتى النحو لا يذكر هو طبعا النحو أنا مستغرب أن فيه إخوة تصفر عليه يعني هو فر عنه يصرون حتى الإمام الغزالي الإمام الغزالي قال تعبت جدا من النحو إن الجمع الغزالي ده فح في المنطق وفي الفلتفأ وفي لا أو ما ذلك يقول أتعبني النحو جدا السيوتي فتح الله في العلوم كلها علي إلا الحساب ما استطاع إلي سبيلا ممم جمع التكسير يا أهل العربية نعم الإجابة من الداخل خلاص اعتدنا في اللغة من التفوق فمش محتاج نحن نظهره ها أتم عندك طيب جمع التكسير وتغيير في ايش في المفرد أحسنت أحسنت ك؟ كرجال كأنهار كأشجار كشجر شجر صح؟ الشجر يكون جمع التكسير ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ نعم كأنهار كرمال تقول كما قال خالد بن وليد ويبعث إلى هرق العظيم الروم أو بعث إلى رسق ما أذكر الآن بعث إليه بعدما قال يعني أجلتم تغزوننا أردتم المال والثياب سنعطيكم في كل عام كذا وكذا من المال والثياب فبعث إليه برسالة شديدة ذي اللهجة فقال له سأتيك برجال وهذا وجه الشاهد قال سأتيك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم الخم فقال سأتيك برجال والله جل وعلا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بالمؤمنين الرهوف الرحيم لا ما تدخل هذه المؤمنين دخلت في جمع المذكر الآن نأذين جمع التكثير نقول مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع أحسن في بيوت أذن الله أن ترفع وأيضا تقول غاص المسلمون في رمال الصحراء غاص المسلمون في رمال الصحراء أيضا يمكن لك أن تقول قول الله تعالى وَأَوْحَى رَبُّكَ لَنْنَحْلِ من الجبال مِنَ ومن الشجر وَ يعني شو؟ ومن الشجر أيضا مكسورة علامة الخطة هنا الكسرة سبقها أداة الجر اللي هي من وهي جمع تكسير الثالث أو القسم الثالث اللي هو الموضع الثالث فيه الكسرة جمع المؤنث السالم وعليكم تعريف جمع المؤنث الثالث قبل التطبيق جمع المؤنث الثالث نحن درسناها أكثر مرة إذن علامة الخط الخط علامته الكسرة دي أصلية والأصلية في ثلاثة مواضع الموضع الأول الاسم المفرد مرتب محمد جئت من حندي أحمد أو لا هذا الحديث نقول ذكره لا يسمي وهو مروي في مسند أحمد فكل ذلك مجرور بالكسرة والموضع الثاني هو موضع جمع التكسير حتى صاحب اللغة نايم أنا أقول في مسند أحمد هل يصح أن أقول في مسند أحمد لماذا أحمد ممنوع من الصرف طيب والموضع الثاني جمع التكسير الموضع الثالث جمع المؤنث السالم نريد جمع المؤنث السالم تعريفه أولا ثلاثة لا خير في من لم يتعلم العربية نعم شيء لا لا من خلفك حريص هو مدلة عن إيش زاد عن إيش عن إثنين صح بزادة الألف والثائر نعم جمع المؤنث السالم أيضا يجرب الكسر الظاهرة على أخيره قال الله تعالى ثلاثة ثلاثة عورات لكم ليس عليكم ونعمل ثلاثة عورات فعورات جمع مؤنس سالم مجروب الكسرة لأنه مضاف ليه؟ قال الله تعالى حكيا عن الملك الذي رأى البقرات قال إني ارى ثلاثة عورات لكم ليس عليكم ونعمل عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم لا مضاف ليه؟, ليه ونراجع ما زلت مع الرجل مضاف ليه والله مضاف ليه ليس التمييز الخطأ عندكم ايضا قول الله تعالى حكيا عن صاحب يوسف اني ارى قال اني ارى سبع بقرات سمان سبع بقرات بقرات ايش تمييز والله يمدفر ايه <تصفيق> انا نكاية فيكم يعني طيب ايضا قول الله تعالى سورة البقرة ذلك بأنهم يكفرونه بآيات الله ويقترون النبيين بغير الحق يكفرون بآيات آيات أيضا منصوبة لأنه سبقها مجرورة بالكسرة لأنه سبقها حاف الباء تقول مررت بالمسلمات او قل مر رسول الله سلام مع بلال في يوم العيد فمر بالمسلمات فخطبهن ووعظهن وأمرهن بالصدق فقال مر رسول الله سلام بالمسلمات أو تقول مررت بالمؤمنات فهذه أيضا علامة الجر هنا الكسرة لانها جمع مؤنس سالم ينوب عن الكسرة الياء والفتحة والياء لها مواضع ثلاثة ايضا هي ممكن تكون القاعدة به عن ماذا انت راجع نراجعها وننظر فيها الثاني الياء نيابة عن الكسرة وهذه في مواضع ثلاثة ايضا بالاسماء اكمله خمسة انا ستة الخمسة على, لا على غرار الكلام عن المصنف في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم وأيضا المسنف الياء تكون علامة للكسر أو للجر أو للخط مكان الكسر عندنا هاية أخرى دي للتبريق أيضا في الجامعة المؤمنة السالم قول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه أخيه من الأسماء الخمسة أيضا مجرورة بإيش وأخيه طيب يوم فر المر من أخيه وأميه وأبيه فأخيه وأبيه مجرورة بالياء لأنه من الأسماء من حرف اللجار أيضا قال الله تعالى ارجعوا إلى أبيكم يقول القائم مر عمر بن الخطاب بأبي بك للمشاحنة التي كانت بينهما فمر بأبي بك قال الله تعالى تبت يده ابي الهب وتاب ذلك مجهور بالياء لأنه من الاسماء الخمسة الموضع الثاني ايضا تكون الياء نيابة عن الكثرة هو المثنى قول الله تعالى حكينا عن موسى انه قال لا ابرع حتى ابلغ مجمع البحرين البحرين ايضا مجهور بالياء لانه مثنى وقول الله تعالى على رجل من القريتين عظيم من القريتين أيضا مسنة مجروعة بالياء لأنه سبق حرف الجر وقال الله تعالى كلتا الجنتين آتتوا كلها كلتا الجنتين نظفي ليه؟ أيضا مجروعة بالياء لأنها من المسنة صورة الطلاق أخرها وضرب لهم مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوت كانت تحت فيات الشايات كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فهذه ايضا مجروة طب الأولى مجروة تحت عبدين من عبادنا تحت عبدين سعرف اش standen يا مجروة بالياء لنأمر على مسئلنا تحت عبدين من عبادنا صالحين اكمل بال اعراض الشاهدنا وجه الشاهد في المجرور بالياء هنا عبدين انا طيل مجروة بالياء موقع من الاعراض مضاف يليه ما رأيكم في وجه شيء ثاني في الآية صالحين طيب أجب صالحين موقعها من العراب توكيد ولا نعف ما تنفعش تكون بدل نعم فيها صفر أيضا قال الله تعالى فقد هن سبع سماوات في يومين في يومين أيضا يومين مجروع باليألنها مثنن قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإلى الكعبين أيضا مجهورة بالياء لأنها مفنة, لأنها مفنة الموضع الثالث هو جمع المذكر السالم أيضا جمع المذكر السالم الخفض فيه علامة الخفض فيه الياء نيابة عن الكسر قبل أن نبدأ في الأمثلة والشواهد جمع المذكر السالم تعريفه قرين حبر الأولياء قرينه تفضل أسامح لك آذم تأذن لما تأذن ده هيأذن بسطولس كمان <تصفيق> نعم شوف يا باشا بزياده الواو والنون في الرفع ولا والنون في نعم قال الله تعالى ان راده يئكي وجائلوه من المرسلين وفي الاخر قال انك لمنه المرسلين جمع مذكر سالم ايضا مجرور بالياء قل لا تعالى اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين لما خاطب نوح ربه جل في علاه قال إن لا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين قال إني أعوذ بك أن أكون من الجاهلين الجاهلين أيضا جمع مذكر سالم مجروب الياء نيابة عن الكسر وقول الله تعالى واستعينوا بصبر والصلاة قالت الآية إنها كبيرة إلا على على الخاشعين أيضا جمع مذكر سالم مجروب الياء قال الله تعالى حاكيا عن المنافقين الذين قعدوا خلف رسول الله سلم ولا تصل على أحد المات منهم أبدا في الآية الأخرى قال فقعدوا مع الخالفين قال فقعدوا مع الخالفين قال تعالى عن يوسف عن ملك مصر قال اليوسف يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين أيضا جمع مذكر سالم مجرور بالياب نيابة عن الكسر إبا إذا هذه المواضع يبقى لنا الفتحة فقط والفتحة هذه تاخذ معنا وقت لنا نتكلم فيها على الأسماء اللي هو الممنوع من الصرف والممنوع من الصرف سيطول المقام في الكلام فيه لأنه هو منها ما يكون بسبب علة واحدة منها ما يكون بسبب علتين فهذه سيطول من المقام فنفرده في أسبوع قادم إن شاء الله إبا إذا الخفض علامة الخفض الكسرة وفي مواضع ثلاثة في جمع التكثير أيضا في الاسم المفرد في جمع المؤمنة السال والياء نيابة في الجمع المذكر السالم في المثنى ايضا في الاسماء الخمسه طيب ناتي للتطبيق قال الله تعالى في سوره الاعراف وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجون تطبيق قال الله في سوره الاعراف وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجون وبلوناهم بالحسنات ا و بالحسنات ب بل وعناهم بالحسنات والسيئات نعم لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون لعلهم يعربون لا لا خلاص خرجت من الايه انا قلت علهم يعربون يعني يفهمون ما اقول الحسنات والسيئات من النساء لا لسه نعم لا لا لسه انت صياد مين مين جمع مين الحسنات مالها مجروره بالباء وعلامه الجر الكاثرة الضائرة طيب الحسنات بس والسيأكلمة معطوفة على مجروب نعم قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما محمد يا جيد جزاك الله عنه خير لفض فوق احسن الله ليه نعم طيب قال الله تعالى عسى ربه انطلق كنا ان يبدله ازواجا خيرا من كنا مسلمات مسلمات مؤمنات صالحات قولنا تأتي تايباتاً عمدات سايحات تايباتاً السقوط ها مين مين مين احنا بنتكلم الان على ما شرحنا بنتكلم على علامات الخفض الكسرة والياء والفتحة ما اخذناها بنتكلم الان على الكسرة والياء ها مسلمات جمع مع النص بايش مسلمات المال التنوين ده ايه مجرورة بالكسرة نعم طيب والمؤمنات والسيبات والعابدات كل ده نعت ولا معطوف معطوف معطوف على مجهوف أو مجهوف إذا كنت طيب في آية أخرى في آية أخرى سنمر عليها أيضا هتكون قوية على إخوة قال تعالى واذكرنا الآن استيقظتم يا إخوة ده أنا حتى ألمح لكم بالإجابة السديدة وقلت السقوط سيكون مذري قلت في آخر الآية قال تيبات ها أكمله وأبكارا يعني إيش يعني كلها منصوبات وإن الجامعة مالنا صح ولا لا طيب إبقى ليست في نزاعنا بحال من الأحوال. نعم قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة فالضبط واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة في دوق ما درست يا أحمد ما نفعش كده ما أيها ما يقول ما لا مش اختبار هو ها. طب فيها كم موضع جيد أكيد علامة خير وبشارة خير ها حبر الأولياء آيات صح جمع وعندس سالم مجروب إيش بمن حرف الجر من آيات الله والحجم في موضع ثاني إيش الموضع الثاني هذا الرجل حريص في النحو أيضا فين فين الكسر هذا فين كنا كنا يا شيخ من بيوتي كنا كنا بين الكسر اسبر هو يأتي بيها ها يا ربي روح انت اتت <تصفيق> <متعت> بالصحيح بس دقق النظر ستأتي لا ستأتي بها دقق النظر ستأتي بها الاجابات كلها انا مش عايز اقولها لان هي كلها جاية من جوة لان جوة خلاص انتوا ازعنتم بالتفوق في الداخل في الناحو فانا مش عايز ادين ما ازعنتموش نعم اتعليها الكسرة الظاهرة صح توافقونهم على ذلك توافقون الاخ على ذلك طيب والحكمة الحكمة معطوة على مين على آيات سنتقل. قال الله تعالى طيب نفذ الجلالة طيب جيد جيد ما شاء الله الاسم المفرم ده الإخوة هم المستيخزين الآن قال الله تعالى إن أنزلناهم قرآنا عربيا لعن لكم تعقلون إذ قال يوصف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبه والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 والله فيها دق النظر ومثلك لا يسقط في مثل هذه دقق ستجد ها تأتي بأول واحدة افتعهم النصاحف الاخوة دايما لو الايات عندك امام عينك هتستطيع ان تطبق عمليا وانا قلت النحو بالذات اشد من الرياضيات يعني الرياضيات عشان يتقن المرء فيها لابد ان هو يبدأ يحل المعابلات والمساجد